بوك تو واحد وثمانون واحد وثمانون الماضي واحد الماضي واحد يازمك يكتب يكتب o bir mektup yazmıştı. هو كتب خطابا. هو كتب خطابا. Ve o bir kart yazmıştı. وكتبت هي بطاقه. وكتبت هي بطاقه. Okumak. يقرأ. يقرأ. هو قرأ مجلة مصورة هو قرأ مجلة مصورة و هو قرأ وقرأت هي كتابا وقرأت هي كتابا يأخذ يأخذ بير سجارة عالمشته. هو أخذ سجارة. أخذ هي أخذت قطعة شوكولاته. أخذت قطعة شوكولاته. أو صادق değil. ama o sadıktı. هو ما كان وفياً، ولكن هي كانت وفية. هو ما كان وفياً، ولكن هي كانت وفية. او تنبال، أما هو كان كسولاً، ولكن هي كانت مجتهدة. هو كان كسولاً. ولكن هي كانت مجتهدة او فقير أما أو زينجنده هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. onun parası yok Borçları vardı. Hüwa ma kana ladeyhi mal, bel duyuyun. Hüwa ma kana ladeyhi mal, bel duyuyun. Onun şansı yok. Talihsizliği vardı. Hüwa ma kana mahzooza, bel manhousan. Hüwa ma kana mahzooza, bel manhousan. O'nun başarısı yok, başarısızlığı vardı. Hüwa ma kana nâjihan, bel fâşilən. Hüwa ma kana nâjihan, bel fâşilən. O, memnun değil, hoşnut suzdu. Hüwa ma kana râdiyan, bel kan mustâ'an. هو ما كان راضيا بل كان مستاءا او mutlu değil هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا او sympathetic değil ant هو ما كان ودوداً بل كان غير ودود هو ما كان ودوداً بل كان غير ودود